الذين ما كفروا للحق الا من اقم اذا تظنون ام يقولون ترغبك ان ترى يتوكل تملكون لي من الله تجن و أعلم بما تفيدون في كفابه جهيدا بيني وغين كبرا الله الله الله الله الله الله افتاره باید روی